قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتمون وكان في المدينة فتعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لن بيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإننا ومكرون مكرون ومكرنا مكرون وهم لا يشعرون فنظ كيف كان عاقبة مكرهم أن ندم مرّاهم وقومهم أجمعين فتلك بلوطهم خاوية بما ظلموا إن فَإِذَا ذَالِكَ لَا آيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَهُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ وَلُقَانِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُرْصِيُونَ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون